غير المرض بعليهم ولظالين. آمين. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد الله.